موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حق الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عدده حسن المأاب. قل أءنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنّاً. تقرير ربهم جنات جنات تجري ماء تحتها تجري ماء تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورغوان من الله وأزواج مطهرة ورغوان من الله. والله بصير بالعباد الذين يكونون ربنا اغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأول العلم قائما بالقصة، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والعزيز الحكيم.